إِنَّ هَٰذَا صِرَاطُ الْمُسْتَقِيمِ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ أَمْ إِن, إن تَكْفُرْ فَإِنَّ الله تَشْكُرُ وَيَرْضَهُ لَكُمْ وَلا تَجْرِمَنْ عَزْمَ هَوَاهُ عَزْرَةٌ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندابا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحابه اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله اللهم الله, الله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 ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون كل الذي نجتنب الطاغوت ان نعبدها وانا الى الله لمن بشر فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله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 وعد الله لا يخلف الله الميعاد الله, الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا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 فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نسل أحسن الحديث كتابا متشابيا مثاني تقشع منه جنود الذين يخشون ربهم ثم تذين جنودهم وقلوبهم إلى ذِكْرِ الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يطلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين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 Allah Allah Allahu Akbar Allah Saturdays provide In Britain, we are facing one big problem that are you Muslim or British? The space to talk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 প্রদান করা হবে। জীবনে সফলতা কিভাবে আসবে কেউ যদি কোরআন তেলাও করে কেউ যদি শ্যাম পালন করে কেউ যদি হজ করে আল্লাহ কিসে খুশি হন মেস হচ্ছে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 إياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين ألم تر أن الله أنزل من السماء لكه ينابيع في الأرض ثم يخرج بي زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حقاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدرا للإسلام فهو على نور من فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نسل أحسن الحديث كتابا متشابيا مثالي تقشع منه جنود الذين يخشون ربهم ثم تلين جنودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يقلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سنوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين دوقوا ما كنتم تكسدون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب ايت لا يشعرون فاذا اقاهم الله الخزي في الحياه الدنيا ولعذاب الاخره اكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القران مثلا من كل مثل لعلهم يتذكرون قرانا عربيا غير ذي عوج وجل يتقون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 الله الله الله سمع الله لمن حمده ربنا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 يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغموب عليهم ولا الظنين فمن أظلم من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 يكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرا بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يطلل الله فما له من ومن يهدي الله فما له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 اهي ان ارادني الله بضر هل هم منكاشفات ضري او ارادني برحمه او ارادني برحمه هل هم منفكات رحمتي قل حسبي الله عليه اتوكل المتوكل قل يا قوم اعملوا عامل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 الله لله ما ربنا ولك الحمد الله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظنين وإذا ذكر الله وحده شمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ قُلِ اللَّهُمَّ مَفَاتِحَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَلَوْ أَنَّ للذين ظلموا مَا فِي الْأَرْضِ جميعا ومثله معه لفتدوا به لفت من سوء العذاب عمر قيامة وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدى لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون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 আসসালামুক রমতাম to assalamu alaikum wa rahmatullahi Because we're the only ones with our heads on straight Don't ever fly on your head looking down If you read the Quran, you're the best in the town M-U-S-L-I-M I'm so blessed to be with them M-U-S-L-I-M I'm so blessed to be with them Watch little wonders at their best Bishoy Shishwara প্রতি বুধবার সন্ধ্যা সাতটায় আপপুন সম্প্রচার সকাল এগারোটায় বাংলাদেশে ইস টিভি বাংলায়